كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار فقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع قَالَ يَا إِلَٰهِي مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ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 مَن نَّامِى لَسَيِّئَةٍ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَن نَّامِى صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ تَأْنَا إِذْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُؤْزَفُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ